بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أيد هذا الدين بالعلماء وخصهم سبحانه وتعالى بوراسة الأنبياء ورفع بهم رايات السنة ورفع بهم رايات السنة ووعدهم بدرجات في الجنة وصلى الله على سيدنا محمد القائل. أنزلوا الناس منازلهم وعلى آله الحنفاء وأصحابه الأصفياء وتابعيهم الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واللقاء وسلم تسليما كثيرا وبعد هذه محاضرة في طبقات فقهاء الحنفية أوجزتها إيجازا واختصرتها اختصارا في ثلاث طبقات نتكلم عنها إن شاء الله باختصار اعلموا ألمان الله وإياكم أن المصنفين في طبقات فقهاء الحنفية اختلفت مناهجهم في تصنيفهم العلماء باعتبار الطبقات اختلفت مناهجهم إلى ثلاثة مناهجة إلى ثلاثة مناهجة ومنهم من صنف الفقهاء أو طبقات الفقهاء على منهج حروف المعجم فيذكرون فقهاء الحنفية من يبدو اسمه بالهمزة ثم بالباء وهكذا ومنهم وهذا المنهج ألفت, على على أو ألفت في هذا المنهج عدة كتب في طبقات الحنفية فمن هذه الكتب التي ألفت الجواهر المضية في طبقات الحنفية للإمام محيد دين عبد القادر القرشي وتاج التراجم للحافظ أبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا والطبقات السنية في تراجم الحنفية للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي وغير هذه الكتب التي ألفت على هذا المنهج المنهج الثاني منهم من ألف في طبقات الحنفية باعتبار الزمن والتاريخ باعتبار الزمن والتاريخ فقالوا طبقات الحنفية ثلاثة طبقة تسمى بالسلف وطبقة تسمى بالخلف وطبقة تسمى بالمتأخرين السلف هم من الإمام أبي حنيفة إلى الإمام محمد بن حسن والخلف من الإمام محمد بن حسن إلى الإمام شمس الأئمة الحلواني والمتأخرون من الإمام شمس الأئمة الحلواني إلى الإمام حافظ الدين البخاري. هذا التقسيم فيه ما فيه وفيه من الضعف ما فيه ليس هذا بيان وجه الضعف هذا التقسيم أو هذا المنهجية المنهج السالس في تصنيف الفقهاء على الطبقات هو تصنيفهم باعتبار الملكة العلمية والمعايير الفقهية باعتبار ملكة العلمية والمعايير الفقهية وأول من ألف في طبقات الحنفية بهذا الاعتبار باعتبار معايير الفقهية والملكة العلمية والمعايير الفقهية الإمام المحقق العلامة ابن كمال باشا الرومي التركي رحمه الله تعالى هو في الحقيقة لم يفرد بالتصنيف كتابا أو رسالة وإنما ذكر هذه الطبقات في رسالة له فقهية هذه رسالة الفقهية التي الإمام ابن كمال باشر رحمه الله تعالى هي عبارة عن رسالة تتكلم عن دخول أولاد البن في الوقف على أولاد الأولاد رسالة فقهية في الأوقاف أو في الوقف في نهاية هذه الرسالة ذكر طبقات الفقهاء باعتبار الملكة العلمية والمعايير الفقهية فجعلهم على سبع طبقات في آخر هذه الرسالة ويعد الإمام بن كمال باشا رحمه الله تعالى هو أول من ألف في طبقات الفقهاء بهذا الاعتبار وبهذه المنهجية المنهجان الأولان مهمان مفيدان نستطيع أن نقف على تراجب الفقهاء تراجب العلماء وجهودهم ونتأشى بهم مهمان ولكن المنهجين الأولين لا يفيدان مما لا يفيدان فيما نحن بصدده الذي نحن بصدده ووضعنا هذه الطبقات لغرض معين لغرض مهم الغرض هو فرز الروايات تفنيذ الروايات تمييز الروايات عن بعضها المعتمدة من غير المعتمدة الصحيحة من غير الصحيحة القوية من الضعيفة الراجحة من المرجوحة روايات المذهب كثيرة مسائل المذهب عديدة نعتمد على ماذا نقدم ماذا ما هو الصحيح ما هو الضعيف ما هو القوي ما هو الراجع ما هو المرجوع ما نستطيع أن نعرف حتى نعرف أصحاب هذه الأقوال والروايا نعرف طبقتهم نعرف ملكتهم الفقهية نعرف مقامهم وزنهم العلمين بوزن هذه الشخصيات العلمية نستطيع أن نزل ماذا أن نزل هذا القول نعرف وزنهم قوي ولا ضعيف إذا هذا هو غرضنا معرفة الروايات والتفنيج وفرس الروايات لجه هذا قد فالغرض معرفة طبقات الحنفية باعتبار فرس الروايات المعتمدة عن غيرها والتمييز بين الأقوال المتباينة واعتماد المفتين والقضاة على الراجح منها كذلك إذا عرفنا قيمة هذه الأقوال ووزنها يستطيع المفتي أن يفتي بالقول الراجح والقاضي أن يعمل ويقضي بالقول الراجح طبعا لأجل ضيق الوقت أنا ذكرت عدة أقوال ونقلت لكم عدة أقوال في المثن وفي الهامش كذلك مثال هنا في قول العلامة الشكبر زادة رحمه الله تعالى في كتاب طبقات الفقهاء يذكر أو يبين أهمية هذا المنهج في تصريف الطبقات وكذلك نفس ابن كمال باشا رحمه الله تعالى كذلك له قول نقلته إذا وقع البحث بين يديكم تطلعون على هذه الأقوال نحن نختصرها إن شاء الله أنا أذكر لكم فقط هنا فائدة تصنيف الفقهاء على بهذه المنهجية وعن هذه الطريقة أولاً معرفة مراتبهم وأعصارهم فينزلون منازلهم ولا, ولا نقصر بالعالي في الجلالة عن درجته ولا نرفع غيره عن مرتبته ثانياً أن يكون العمل والترجيح بقول أعلمهم وأورعيهم إذا تعرضت أقوالهم ثالثاً معرفة من يعتبر قوله في انعقاد الإجماع في محل الاتفاق والاجتماع ويعتد به في الاختلاف في محل الافتراق والاختلاف هذه ثلاثة فوائد استخلصناها من معرفة طبقات الفقهاء بهذا الاعتبار وبهذه المنهجية وهي الملكة العلمية والمعايير الفقهية ثم اعلموا أن الفقهاء والعلماء المحققين بعد ابن كمال باشا رحمه الله تعالى وبعد تصنيفه الطبقات بهذه المنهجية اختلفوا وانقسموا إلى فريقين واختلفوا إلى فرقتين فمنهم من أيد ابن كمال باشا رحمه الله تعالى كل التأيين واتبعه وقلده في هذه الطبقات اتبعه بل استحسنه استحسانا جيدا زمرا من العلماء رضه بتقسيم ابن كمال باشا والصنف الثاني لا انتقد على الامام ابن كمال باشا اشد الانتقاد وتعقب عليه في جل المواضع في كل طبقة من الطبقات تعقب عليه فمن الذين وافقوه على طريقته الإمام طاش كبري زاد رحمه الله تعالى في كتابه طبقات الفقهاء والإمام الكفوي رحمه الله تعالى في كتاب أعلام الأخيار والتميمي في الطبقات السنية وعمر بن عمر الزهري في الجواهر النفيسة شرح الدر المنيفة والإمام خاتمة المحققين سيد بن عبدين رحمة الله تعالى عليه في حاشية رد المحتار وشرح عقود رسم المفتي والإمام الحسكفي في الدر المختار والإمام علي القاري في رسالته زم الروافض هؤ اتبعوا ابن كمال باشا وردوا بتصنيفه وطبقاته منهم من انتقد كما قلنا لكم وزعيم هذا الانتقاد ورائدوا وحاملوا لواء هذا الانتقاد علي ابن كمال باشا رحمه الله تعالى هو الإمام العلامة المحقق شهاب الدين المرجاني رحمه الله تعالى تعقب على ابن كمال باشا في كتابه ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفاق هو أول من انتقد على ابن كمال باشا انتقادا شديدا و... و... وانتقاده هذا لا يخلو من الصحة بل الذي ذهب إليه هو الصحيح ثم تبعه العلماء بعد ذلك فأول من تبعه تبع شهاب المرجاني في انتقاده على ابن كمال باشا الإمام اللكنوي أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي المحقق العظيم كذلك انتقده في عدة كتب له في عمدة الرعاية شرح الوقاية في النافع الكبير لمن طالع الجامع الصغير الفوائد البهية في تراجم الحنفية التعليقات السنية على الفوائد البهية في عدة كتب من كتبه تعقب على الشهاب المرجاني كذلك العلامة المحقق مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى الشيخ محمد بخيت المطيعي كذلك تعقب على ابن كمال باشا وانتقده هو في الحقيقة الشيخ محمد بخيت المطيعي ما جاء بشيء جديد في كتابه إرشاد أهل في آه إلى إثبات الأهلة ما جاء بشيء جديد وإنما نقل كلام الشهاب المرجاني رحمه الله تعالى بحرفه ولكنه لم يحن إليه ولم يشر إليه كذلك العلامأ الكوثري محمد زهد الكوثري رحمة الله تعالى عليه كذلك تعقب على ابن كمال باشا في كتاب الحسن التقاضي في شيرة الإمام أبي يوسف القاضي ومن المداخرين جدا الإمام أو الشيخ العلامة المحقق محمد أبو زهرى رحمه الله تعالى كذلك تعقب على ابن كمال باشا في كتابه أبو حياته آراؤه فهؤلاء وفي الحقيقة أن قولا وما ذهب إلي هؤلاء المتعقبون على ابن كمال باشا رحمه الله تعالى هو الصواب كلامهم هو الصواب نحن لا نريد أن أنا حتى هنا في البحث ما كتبت هذا ما, أريد أن ما أردت إطالة البحث بنقل كلام ابن كمال باشا لأن ابن كمال باشا طبقاته مشهورة موجودة في عدة كتب فما أردت أن أطيل بنقل كلام ابن كمال باشا وبنقل ردوده وانتقاداته انتقادات هؤلاء المنتقلين التي هي صحيحة صائبة ما أطلت البحث ولا أريد نطيل أطل بنقل كلام ابن كمال باشا وبنقل كلام المنتقلين عليه وإنما ماذا فعلت أخذت كلام ابن كمال باشا أخذت طبقاته وخذت كلام المنتقلين وجمعت بينهما وخرجت بأسلوب ومنهج جديد وبطبقات جديدة إن شاء الله وهذا الذي الفت البحث فيها الطبقة الأولى طبقة الاجتهاد الطبقة الاولى هذا البحث مكون من ثلاث طبقات كما قلنا لكم ثلاث طبقات الطبقة الاولى في فقهاء الحنفية طبقة الاجتهاد طبقة الاجتهاد نعم لا استطيع ان اقول هو تقسيم ابن كمال ابن كمال تقسيمه واضح سبع طبقات واضح موجود ولا أستطيع أن أنسب هذا التقسيم إلى نفسي أنا لأنه هو خلاصة سبع طبقات, سبع طبقات أول شيء قال طبقات طبقة المجتهدين في المذهب طبقة المجتهدين المطلقين وهم الأربعة طبقة المجتهدين في المذهب طبقة المجتهدين في المسائل طبقة أصحاب الترجيح وطبقة ماذا قلنا طبقة المشتهدين في المذهب وطبقة المشتهدين نعم رابعا طبقة أصحاب التخريج خامسا طبقة أصحاب الترجيح ترجيح سادسا طبقة المقلدين سابعا طبقه من لا يميز بين الغث والسمين والشمال واليمين فيقول هؤلاء الوي لهم ومن يقلدهم هؤلاء لا يفهمون شيء طب لماذا ادرسهم بالفقيه ابن كمال باشا ما دام هؤلاء يعني هذا انتقاد موجه نعم هذا انتقاد موجه لابن كمال باشا اذا هؤلاء لا يفرقون بين الغث والسمين ولا الشمال واليمين والوي كل الوي لهم ولمن لماذا ادرستهم ولماذا جعلت لهم طبقه فهذه طبقات ابن كوان باشا سبعة فهمنا سيدي؟ الله يبارك الطبقة الأولى طبقة الاجتهاد طبعا أنا ذكرت في البحث تعريف الاجتهاد لغة واستلاحا شروط المشتهد أذكر هنا فقط شروط المشتهد شروط المشتهد شرطه أن يحبي أن يجمع علم الكتاب بمعانيه ووجوهه وعلم السنة بطرقها ومتونها بوجوه معانيها وان يعرف وجوه القياس والاجماع طبعا كل لفظ في في شروط الاجتهاد كذلك في تعريف الاجتهاد مكتوب في البحث تعريف الاجتهاد الصلاحا لغه و طبعا كل كلمة في في الحاشيه شرحها كذلك هنا شروط المجتهد هذه الذي قلت لكم أن يحوي علم الكتاب ما معنى يحوي علم الكتاب يحفظ القران كاملا المجتهد يكون مجتهد هل يحفظ القران كاملا لا ما يشترط هي يعرف كل الايات تفسير لا ما يشترط يأتي بيانه في الهامش إذا وقع البحث بين يديكم تقرؤونه إن شاء الله في الهامش كذلك علم ما معنى علم الكتاب بمعانيه أن يحوي علم الكتاب بوجوهه وعلم السنة بمتونها بطرق بطرقها ووجوه معانيها وأن يعرف هذا كله موجود عندكم في الحاشية إن شاء الله تقرؤونها نحن نريد أن ندخل في المهم في طبقات أو ما يهمنا في طبقات فقهاء الحنفية فقط هذه الطبقة طبقة الاشتهاد فيها ثلاث درجات فيها ثلاث درجات أنا أتمنى لو تخلوا مسألة مشجرة سوى شجرة لأنه في تداقل لأنه فيه درجة الآن تأتينا درجة أولى فيها كما فرعان فيها فرعان فيها صنفان فيها نوعان فطريقة التشجير هذه واضحة وتكون مختصرة فهذه الطبقة طبقة الاجتهاد فيها ثلاث درجات الدرجة الأولى درجة المشتهدين المطلقين الدرجة الثانية درجة أصحاب الوجوه الدرجة السالسة درجة المشتهدين في المذهب درجة المشتهدين المطلقين درجة أصحاب الوجوه درجة المشتهدين في المذهب نعم الوجوه الجمع وجه أصحاب الوجوه نعم هذه الدرجة الثانية نتكلم عن كل درجة ان شاء الله بنوع من التفصيل وبيان شروطهم الدرجة الأولى المشتهدون المطلقون المشتهدون المطلقون مثل من؟ الإمام حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حبل ويأتي من الحنفية من بلغ درجة اجتهاد المش... المطلق هذا معنى مشتهد المطلق المشتهد المطلق شروطه أوصافه أنا أقرأ لكم فقط هذه الأوصاف والشروع وبلا شرح المشتهد المطلق هو صاحب الملكة الكاملة في الفقه والنباهة وفرط البصيرة والتمكن من الاستنباط المستقل به من أدلته مسئلة و... هنا طيب، لماذا قيل لهذا المشتهد كالإمام بالحنيفة كالإمام مالي مشتهد مطلق لماذا قيل له مطلق قيل له مطلق للاحتراز عن المشتهد المقيد وهو المشتهد في المذهب الدرجة الثالثة الدرجة الخالدة المجتهد في المذهب هذا يسمونه بالمجتهد المقيد killn fullyupium بقوله في المذهب في المذهب الجار مجرور قيد لقوله المجتهد فهذا بلا قيد ما في مذهب ولا في خارج المذهب فهو مشتهد مطلق بلا قيد. هذا معنى قولنا المطلق المجتهد المطلق ينقسم إلى قسمين مجتهد مطلق مستقل ومجتهد مطلق منتسب مجتهد مطلق مستقل ومجتهد مطلق منتسب فلاهما بمعنى واحد الاثنان بلغا درجة الاجتهاد المطلق المستقل والمنتسب الفرق يأتيكم طبعا المجتهد المطلق المستقل من شروطه فقه النفسي سلامة الزهن صحة التصرف الاستنباط التيقظ معرفة الأدلة وآلاتها المذكورة في الأصول وشروطها ومع الفقه والضبط لأمهات المسائل وما إلى ذلك والمشتهد المطلق بماذا يتميز عن غير المشتهدين موجود هذا كله المشتهد المطلق المنتسب من هو؟ هو نفسه المشتهد المطلق نفسه ولكنه قيد بالمنتسب لأنه ينتسب نسبته إلى المشتهد المطلق المستقل المستقل صاحب مذهب وضع مذهبا نسب المذهب إليه فالإمام أبو حنيفة مستقل لماذا؟ لأنه منتسب إلى أحد في مذهبه وإنما هو أسس المذهب بدليل أن المذهب منسوب إليه مذهب عندي الإمام مالي مستقل لأنه غير منسوب إلى مذهب وإنه هو وضع المذهب حتى صار منسوبا إليه مالك. كذلك الشعب والإمام أحمد المنتسب هو ذلك الإمام الذي هو كالإمام أبي حنيفة كالإمام مالك كالإمام الشابعي كالإمام أحمد مثلهم إلا أنه ما استقل بتأسيس مذهب انتمى وانتسب إلى واحد من هؤلاء إلى واحد من هؤلاء فمثال في الحلفية من هم المستهدون المطلقون المنتسبون أصحاب الإمام أبي حنيفة الإمام أبي يوسف بلغ درجة الاجتهاد المطلق الإمام محمد الإمام زفر الإمام حسن بن زيادة اللؤلوي هؤلاء كلهم مشتهدون مطلقون كما بينا لكم متكلمنا في المحاضرة السابقة في مدارس المذهب الحنفي قلنا لكم عندما تكلمنا عن المرحلة الثانية في المدرسة العراقية المرحلة التوسعية قلنا لكم او المرحلة الأولى قلنا لكم من سمات هذه المرحلة أن أصحاب الإمام رحمه الله تعالى قد بلغوا درجة الاجتهاد حتى زحموا الإمام في أصوله وخالفوه في كثير من المسائد فهؤلاء أئمة مجتهدون مطلقون بلوغهم طبقة الاجتهاد يؤهلهم أن يستقلوا بمذاهب وأن يكونوا متبوعين كما كان الإمام أبو حنيفة متبوعا كما كان مالك متبوعا كما كان غيره متبوع هؤلاء طبقتهم تؤهلهم لأن يكونوا متبوعين أصحاب مذاهب لكن الذي حصل فرط تأدبهم مع إمامهم فرط تأدبهم مع إمامهم ما جعلهم يستقلون بمذاهب وينفردون بمذاهب وإنما ظلوا مستظلين بظل الإمام منتسبين منتمين إليه فمن هذا الباب قيل عنهم مشتهد مطلق منتسب وهذا لا يوجد فقط في فقهاء الحنفية في كل المذاهب يعني في المالكية كذلك في الشافعية كذلك في حنبلة كذلك فهذا هو المشتهد المطلق المنتشد طيب قلت المشتهد المطلق المنتشد هو أن ينتسب إلى إمام معين من الأئمة المشتهدين لكن لا يقلده لا في المذهب ولا في الدليل لماذا؟ لاتصافه بآلات الاجتهاد هو مجتهد وتعلم لا جزء لمجتهد أن يقلد مجتهدا صحة ولا لا لاتصافه بآلات الاجتهاد فلا يقلده وإنما انتسب إليه لماذا انتسب أبو يوسف إلى أبي حنيفة؟ لسلوكه طريقه في الاجتهاد طريقة أبي يوسف في الاجتهاد في استنباط الأحكام من الأصول والأدلة والنصوص طريقة كطريقة الإمام أبي حنيفة من هنا كان منتسبا إليه إذن الخلاصة يتفق المجتهد المطلق المستقل والمنتسب يتفقان في أمر ويختلفان في أمر المستقل والمنتسب يتفقان في أمر وهما يختلفان في أمر ما هو الأمر الذي اتفق فيه المستقل والمنتسب الأمر هو جميع الأوصاف التي مرت وذكرناها أو مكتوبة هنا في المجتهد المطلق المستقل أو التي قرآنناها في أول طبقة الاجتهاد أو في تعريف الاجتهاد قلنا شروط المشتهد ما هي قلنا لكم شروط المشتهد هذه الأوصاف والتي قراناة أيضا في المشاهد المطلق هذه المستقل. هذه الأوصاف المستقل والمنتسب يتفقان في هذه الأوصاف كلها هذه مادة الاجتماع. مادة الإفترار في ماذا يفترقان, يفترقان في النسبة وجودا وعدما المستقل النسبة فيه معدومة غير منتسب إلى أحد المنتسب النسبة فيه موجودة فهو منتسب فإذا يفترقان في النسبة وجودا وعدما النسبة معدومة في المستقل والنسبة موجودة في المنتسب يمثل هذا الضرب هو المطلق المنتسب يمثله من حنفية أصحاب الإمامة بحنيفة كما قلنا لكم أصحاب الإمامة بحنيفة أبو يوسف محمد زفر الحسن بن زياد ومن المتأخرين من الحنفية علماء متاخرين يعني بعد هؤلاء الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى هذا الإمام ابو جعفر الطحاوي الامام العظيم هذا بلغ درجه الاجتهاد المطلق كان مجتهدا مطلقا طبعا في الحاشية كذلك في الهامش ذكرت لكم الشواهد على ان الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق في شواهد مكتوبه موجوده كلها فالإمام هو مجعف وهو من المتأخرين يعني كيف هو يعني هو ليس من أصحاب الإمام أبي حنيفة ولا وليس من أصحاب أصحابه فعد بهذا الطريق من المتأخرين فهو أيضا قد بلغ درجة الاشتهاد المطلق المنتسب إلى الإمام أبي حنيفة انتهينا من الدرجة الأولى درجة الاشتهاد لا درجة الأولى درجة المجتهدون المطلقون الدرجة الثانية أصحاب الوجوه هنا نقلت لكم أوصاف أصحاب الوجوه بكلمة لإمام الحجر هيتم رحمه الله تعالى وبكلمة للشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى ذكرت لكم من هم أصحاب الوجوه أذكر لكم كلمة الإمام بحجر هيتمي رحمه الله تعالى لأنها مختصرة بالنسبة لكلمة الشهوة ولي الله دهله يقول الإمام الحجر هيتمي رحمه الله تعالى يقول في أصحاب الوجوه أن يكون مشتهدا في المذهب مقيد في المذهب ممطلق أن يكون مشتهدا في المذهب مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ما يتجاوز فهو ليس كالمستقيل أو المطلق وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا وكونه بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط والقياس غير المنصوص عليه إلى آخره وكذلك كلمة الشاه ولل الله الدهلوي مهمة أيضا أنا أستخلص من كلام الشاه ولل الله الدهلوي بن حجر هيتمي أموراً نستطيع أن نفرق بين المشتهد المطلق المنتسب وبين أصحاب الوجوه ما هو الفرق بينهما؟ المشتهد المطلق المستقل هذا واضح أمره مكشوف. لكن الشبهة تقع والشك يحصل في من؟ في بين أصحاب الوجوه وبين المشتهد المطلق المنتسب إذا أنتم قرأتم شروط أصحاب الوجوه تقول تقول هذا مستهد مطلق منتسب أو إذا قررتوا سروط مستهد المطلق منتسب تقولوا هذا من أصحاب الوجوه هنا يحصل ماذا؟ الاشتباه والاختلاق فلأجل هذا نريد أن نتكلم عن الفوارع بين مستهد المطلق المنتسب وبين أصحاب الوجوه فنقول إن أصحاب الوجوه والمشتهدين المطلقين المنتسبين إن بينهم أمورا جوهرية يجتمعون فيها وأمور جوهرية يختلفون فيها المنتشبون وأصحاب نجوه يتفقون في أمور ويختلفون في أمور أما الأمور التي يجتمعون فيها فسلاسة يتفقون ويجتمعون فيها المنتشبون وأصحاب نجوه النسبة الاستنباط المخالفة هذه أمور سلاسة مواد الاجتباع كيف النسبة؟ نتكلم عن النسبة يعني. انظروا يا جماعة النسبة المشتهد المطلق المنتسب امام المونتسب امام بحنيفة ام لا غير منتسب؟, منتسب اصحاب الوجوه كما سيأتيكم فلان وفلان وفلان مهما كان حن惜 يا او لا منسوبون الى الامام بحنيفة او لا نعم منسوبون اذا اتفقوا المشتهد المطلق المونتسب واصحاب الوجوه اتفقوا في انهم منسوبون إلى الإمام أبي حنيف هذا معنى قولي في النسبة الأمر الثاني في الاستنباط ما معنى الاستنباط كل من المشتهد المطلق المنتسب وكل من أصحاب الوجوه لديه القدرة الكافية والكفاءة العلمية والأهلية في ماذا؟ في استنباط المسائل هو يستنبط ما هو يحكم على المسائل سواء كان من أما المشتهد المطلق المنتسب هذا أمر واضح لأنه هو مشتهد كذلك أصحاب الوجوه عندهم القدرة كافية للحكم على المسائل واستنباط المسائل من, من القواعد والأصول المسألة السالثة في مادة الاجتماع المخالفة المسهدون المطلقون المتسبون يخالفون الإمام أبا حنيفة وكذلك أصحاب الوجوه لهم القدرة والأهلية لمخالفة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاحب المذهب إذا اتفقوا في مخالفة صاحب المذهب هذه الأمور السلاسة التي اتفق فيها المجتهدون المطلقون المنتسبون وأصحاب الوجوه قلنا لكم هناك أمور كذلك زوهرية اختلفوا فيها ما هي هذه الأمور هي نفسها هذه الأمور السلاسة النشبة والاستنباط والمخالفة اختلفوا فيها أصحاب الوجوه والمجتهدون المطلقون المنتسبون ولكن باعتبارات أخرى هي نفسها العسلة وبيانه نأخذ الأمر الأول النسبة كيف حصل الاختلاف بين أصحاب الوجوه وبين المنتسبين الاختلاف حصل في أن نسبة المجتهد المطلق المنتسب نسبته إلى الإمام نسبة لفظية فقط باللفز حنفي أبو يوسف حنفي محمد حنفي فقط بالنسبة أما في الحقيقة والمراد بالانكساب الحقيقي الاتباع يعني وفي الحقيقة هم ليسوا متبعين للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإذا نسبتهم الحقيقية منتفية ولكن أصحاب الوجوه نسبتهم إلى الإمام أبي حنيف رحمه الله تعالى نسبة حقيقية هم متبعون للإمام أبي حنيفة وفقط نسبة لفظية أحنا فقط باللفظ لا بالاتباع متبعون له إذا هذا الخلاف في, في, في, في النسبة الأمر الثاني في الاستنباط قلنا لكم الكل يستنبط ولكن خلاف فيه ماذا؟ المجتهدون المطلقون المنتسبون يستنبطون المسائل والفروع من أصولهم وقواعدهم التي وضعوها هم هم مشتهدون مطلقون أحرار يضعون الأصول والقواعد كما يشاءون فيستنبطون المسائل ويعرفون الأحكام والفروع من أصولهم التي وضعوها من قواعدهم التي وضعوها لكن أصحاب الوجوه يستنبطون المسائل كما قلنا لكم لكن يستنبطونها من ماذا من أصول إمامه من قواعد إمامه التي وضعها في مسألة قد يظن البعض من سماع هذا الكلام أو هذا القول أن أصحاب الوجوه ليست لهم أصول ما وضعوا أصولا أو ما خالفوا الإمام وأصحابه في بعض الأصول لا هم لهم مشاركة كما بينا لكم في المدرسة العراقية لهم مشاركة ولهم وضع لبعض الأصول ولهم تفردات في بعض الأصول ولهم مخالفات مع الإمام في بعض الأصول ولكن بالجملة أو في بعض منها لكن غالب, لكن غالب استنباطهم من أصول من؟ إمامهم من قواعد من؟ إمامهم هذا المخالف بين المنتسبين والمستهدين وأصحاب الوجوه الأمر الثالث المخالفة هن الكل يخالف الإمام المنتسب واصحاب لجوه يخالف الإمام ولكن في ماذا يختلفون المنتسبون يخالفون الإمام مخالفات كثيرة ما معنى ذلك أي أن نحن لو جئنا بالمسائل التي خالف المنتسبون فيها الإمامة وجئنا بالمسائل التي وافق المنتسبون فيها الإمامة وجدنا أن المسائل التي خالبوا فيها الإمام أكثر من المسائل التي وافقوا فيها بعد الإمام ولأجل هذا قال الغزالي في كتاب المنسوب إليه ان صحت نسبة هذا الكتاب إليه وهو كتاب المنخول يقول في كتاب المنخول لأن صاحبي بحنيفة أبو يوسف محمد رحمه الله تعالى خالفا أبا حنيفة في ثلثي, في ثلثي المذهب أكثر من نص إذا أكثر من نص معناته مخالفة كثيرة أما أصحاب الوجوه خالف الإمام ومخالفة في حد ذاتها كثيرة لكن في مقابلة موافقة للإمام, للإمام تعد تلك المخالفة قليلة تعد هذه المخالفة قليلة وإلا هي في حد ذاتها كثيرة ولكن في مقابلة موافقة للإمام تعدوا قليلة. هذا الخلاف في هذه المسألة الحاصل أن درجة أصحاب الوجوه دون درجة المشتهدين المنتسبين وفوق درجة المشتهدين في المذهب الدرجة الثالثة التي نتكلم عنها إن شاء الله وهي درجة, درجة أصحاب الوجوه درجة دقيقة جدا يصعب تعيينها في الرجال ويصعب تعيين الرجال فيها لذا اضطربت أقوال المترجمين في بعضهم في بعض فقهاء الحنفية فمنهم من جعلهم في درجة المجتهدين المنتسبين باعتبار مخالفات الأصولية والفروعية تارة وباعتبار أهليتهم لاقتداء بهم تارة أخرى ومنهم من جعلهم في درجة المجتهدين في المذهب باعتبار انتشابهم للإمام مع كثرة الاستنباط والتخريق وفي الحقيقة هذا يعني الذي يعد اول من نبه على درجة أصحاب الوجوه من الحنفية الإمام الشاه ولي الله دهلوي رحمه الله تعالى هو الذي بين ونبه إلى هذه الدرجة درجة أصحاب الوجوه وطبعاً الإمام الحجر هيكي قبله بين وتكلم وكذلك الإمام النوي رحمه الله تعالى لكن من الحنفية أنا أقول يعني على حد علمي ما وجدت حنفيا ذكر هذه الدرجة او له الأسبقية في ذكر هذه الدرجة درجة أصحاب الوجوه قبل الامام الشاه ولي الله الدهلوي في كتاب الانصاف بيان اسباب الاختلاف وكذلك في كتاب حجه الله بقى. نعم من ايه في, في, في خبرته في ماذا في روايات يعني اصحاب الوجوه كذا قبل كل شيء هذا اصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح اصطلاح من الاصطلاحات هل اصطلاحكم على انهم يوجهون يعني؟ لا, لا لا لا ليس من هذا القبيل هم يستنبطون هم يستنبطون المسائل سيدي يعني عملهم غير مقتصر على توجيه المسائل سيدي عملهم اكبر من هذا عملهم... نعم اصحاب الوجوه عملهم الاستنباط استنباط المسائل <تصفيق> والإشكال عندك،, عندك يا سيدي لأننا ما قرأنا عليكم شروط وأصلاف أصحاب الوجوه هذا الإصلاح ما خلفيته ما معناه وكذا هكذا يشطرف عليه ونقلناه هكذا. أما لماذا أو ما سبب إطلاق أصحاب الوجوه عليهم أنا لا أستطيع أن أقول برأيي في هذه المسألة يجي هذا قلت لك هذا اصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح نعم ف... فقلنا هذه الدرجة درجة أصحاب الوجوه ولكن يا سيد الفاضل مع هذا لابد أن تقرأ شروط وأوصاف أصحاب الوجوه كي تكون على وضوح من أمريكا من هم أصحاب الوجوه هذه الدرجة دقيقة جدا ورقيقة كما قلنا لكم وهي تمثل الدرجة المتوسطة بين المشتهدين المطلقين والمشتهدين وب... المنتشبين وبين أصحاب وبين المشتهدين في المذهب يمثل هذه الدرجة من فقهاء الحنفية من يمثل هذه الدرجة من فقهاء الحنفية بعض منهم ذكرت أول ما ذكرت الإمام أحمد الخصاف أحمد بن عمر بن مهير الخصاف العراقي رحمه الله تعالى والإمام الخصاف رحمه الله تعالى في عده من أصحاب الوجوه في وقفة هنا في الإمام خصاب خصوصاً, خصوصا الإمام الخصاف رحمه الله تعالى متقدم على الإمام الطحاوي هو الوحيد فقط من العلماء الذين سنذكرهم الآن من أصحاب الوجوه هو الوحيد فقط المتقدم على الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وإلا بقية الأسماء التي سنذكرها كلهم بعد الامام أبي جعفر الطحاوي وأبو جعفر الطحاوي قد عد من المتسبين فلماذا نزلت درجة الخصار لأجل هذا أنا أقول هناك في وقفة أنا طبعا في تقسيم أو وضع أسماء هذه الأعلام في كل درجة في كل طبقة هذا ليس من عندي بناء واعتمادا على حكم العلماء بأن فلانا من أصحاب الاجتهاد في المزهر وأن فلانا من أصحاب الوجوه وأن فلانا من أش... أصحاب الاجتهاد المطلق بناء على كلامهم واعتمادا على قولهم لا من عندي هذا فالذي حصل الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الكثير من العلماء صرحوا تصريحا بأنه من المشتهدين المطلقين منتسبين صرحوا تصريحا الإمام الخصاف ما وجدت له تصريحا بهذا بأنه من المشتهدين المطلقين منتسبين كان أقدم من الطحاوي ولكن هناك مقولة نفيسة لإمام سمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى تدل وتشير إلى أنه أيضاً هو من أصحاب المجتهدين المنتسبين يقول شمس الأيمن حلواني رحمه الله تعالى الخصاف رجل كبير في العلوم وهو ممن يصح الاقتداء به انظر وهو ممن يصح الاقتداء به هذه إشارة إلى أنه قد بلغ درجة الاجتهاد وقد تأهل لأن يكون مقتدى ولأن يكون متبوعا من قبل التابعين, التابعين فهذه فقط إشارة أما كتصريح فما وجد هذا عددته في أصحاب الوجوه ثم بعد ذلك الذين صرح باسمهم بأنه من أصحاب الوجوه الإمام الأستاذ عبد الله السمذموني البخاري رحمه الله تعالى وهو المعروف بالأستاذ ان الحنفيه بالذات في سلاح علماء ما وراء النهر وبخاره اذا اطلق عندهم الاستاذ فهو الامام عبد الله شبنوني البخاري رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك الإمام ابو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى امام الحسن الكرخي الله تعالى وكذلك الإمام ابو بكر الرازي الجصاص وكذلك محمد بن الفضل الكماري البخاري وكذلك أبو علي النسفي واسمه الحسين بن خضر أبو علي النسفي وكذلك الإمام القدوري صاحب المتن وكذلك شمس الأئمة الحلواني عبد العزيز بن أحمد وكذلك شمس الأئمة الثرخسي وهو محمد ابن أبي شهل طبعا في سرخسي لك أن تقول سرخصي ولك أن تقول سرخسي لأن البلدة نفسها سرخص ويقال لها سرخس وسرخس كما صرح بذلك يقوت الحموي في معجم البلدان فهنا شمس الأئمة السرخسي وغيرهم هؤلاء من أصحاب الوجوه طبعا تذكروا قلنا لكم عندما قلنا أن هؤلاء يستمجتون المسائل من أصول إمامهم إمام قلنا لكم هذا لا يعني أن هؤلاء ليس لهم أصول قلنا هؤلاء لهم أصول وضعا ومخالفة فإذا الآن قرأتم هذه الأسماء وسمعتموها الآن تذكروا كتب أصول الحنفية كم وكم كتب أصول الحنفية مكتظة وملئة بأصول من الكرخي بأصول من عيسى بن أبان بأصول من الجساة البكر الرازي رحمه الله فإذا هؤلاء لهم مشاركات ولهم مزاحمات في الأصول وفي القواعد الفقهية ثالثاً درجة الاجتهاد في المذهب المشتهدون في المذهب المشتهدون في المذهب اختلف العلماء هل المشتهدون في المذهب هم نفسهم المشتهدون في المسائل هم نفسهم أصحاب التخريج فمنهم من فرأ وقال المشتهدون في المذهب غير والمشتهدون في المسائل غير وأصحاب التخريج غير في فوارق بينهم ومن فرق وميز بين هذه الدرجات الإمام ابن كمال باشر رحمه الله تعالى في طبقاته كما أملأت عليكم المشتهد في المذهب وهو ولكن بعضهم قالنا المشتهد في المذهب هو نفسه المشتهد في المسائل والمشتهد في المسائل من هو؟, هو المخرج للمسائل يخرج المسائل في stillh latte wina f прошat في المذهب أصحاب التخريج المشتهدون في المسائل كلهم بمعنى واحد طبقة واحدة درجة واحدة وممن صرح بهذا سيدي خاتمة المحققين الإمام بن عابدي رحمة الله تعالى عليه في كتابه شرح عقود رسمي شرح عقود رسمي المفتي صرح بذلك وقال أنه طبقة الاجتهاد في المذهب أو المسيدون في المذهب هم نفسهم المسيدون في المسائل هكذا صرح رحمه الله تعالى كذلك العلام أبو محمد أبو زهر رحمه الله تعالى في كتابه أبو حنيفة له كلام جم بانتقادي على طبقاتي من كمال باشا وقال ما فائدة هذا التقسيم المجتهد في المذهب أصحاب التخريج المساعدين في المسائل قال انا أراهم كلهم طبقة واحدة وهذا هو الصوا أن هذه كلها تعد درجة واحدة فلك أن تقول عن هذه الدرجة درجة الاجتهاد في المذهب درجة أصحاب التخريج درجة المجتهدين في المسائل بمعنى واحد هؤلاء أيضا لهم وصفهم ولهم شروطهم لهم شروطهم ذكرنا لكم هنا وصف الشاه ولي الله الدهنوي رحمه الله تعالى لهم وكذلك وصف العلام البيري وأمير باتشاه رحمه الله تعالى في تنشير التحرير على التحرير ما عملهم هؤلاء يخرجون واستنبطون مسائل قلت هنا إذن فسمة أصحاب هذه الطبقة طبقة الاجتهاد في المذهب البارزة أنهم يستنبطون أحكام غير المنصوص عليه يستنبطون أحكام غير منصوصة ما ورد فيه نص حكم من الإمام أو من أصحاب الإمام ما حكموا على هذه المسألة فتكون مسألة حالي تنازل جديدة واقعة فيستنبطون حكم هذه الأحكام غير منصوصة عليه على حسب الأصول المقررة في المذهب الأصول التي قررها الإمام وصحابه على تلك الأصول اعتمادها وفنان عليها وليس لهم أن يشتهدوا في مسائل قد نص عليها المسائل التي ورد فيها النص والحكم من قبل الإمام وأصحابه أن هذا حكم كذا ليس لهم أن يجتهدوا فيها لماذا؟ لأن طبقتهم وكفاءتهم علمية ما تؤهلهم معاييرهم الفقهية ما تؤهلهم لأن أو أن يخالفوا أو أن يعملون في تلك مسائل قال إلا في دائرة معينة نعم في دائرة معينة في نطاق محدود لهم أن يخالفوا هؤلاء المسيدون في المذهب لهم أن يخالفوا الإمام وأصحابا الإمام يقول هذا كذا حكمه كذا هؤلاء لهم في حدود معينة في إطار معين لهم أن يقولوا لا الحكم كذا ما هي هذه الدائرة ما هو هذا النطاق ما هي, ما, هو ما هي هذه الحدود هذا النطاق نطاق العرف والعادة وتغير المكان وتغير الزمان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه تارة باعتبار زمانهم باعتبار مكانهم باعتبار أعرافهم وعاداتهم يحكمون على بعض المسائل بناء على وباعتبار هذه الأمور التي ذكرتها هؤلاء وجدوا في زمان غير زمن الإمام بحنيفة وجدوا في مكان غير مكان الإمام بحنيفة وجدوا في عادات غير عادات الإمام زمن الإمام بحنيفة وعرافي ولو طبقوا حكم الإمام بحنيفة في هذا الوقت في هذا زمان المكان لا وقعوا في حرج عظيم وما استطاعوا فweitpez drawn اضطروا لتغيير الحكم ملاءمة للعرف والعادة والزمان والمكان هذه الدائرة معينة التي قيدوا بها بحيث قالوا فقهاء هذه الدائرة مفهومها أنه لو كان الإمام وأصحابه لو كانوا موجودين في زمانهم لقالوا كما قالوا ولأفتوا كما أفتوا إلى هذه الدرجة قال وليس لهم أن يستهدوا في مسائل قد نص عليها إلا في دائرة معينة وهي التي يكونوا هذه الدائرة وهي التي يكون استنباط السابقين فيها على اعتبارات لا وجود لها في عرف المتأخرين بحيث لو كان السابقون موجودين لأفتوا بمثل فتوهم هذه السمة استنباط المسائل على ضوء قواعد الأصول للإمام هذه السمة يقاون لها في عرف الفقهاء بالتخريج ثم بعد ذلك عرفت لكم التخريج لغة والصلاح نعم خلاصة يعني بالخلاصه خلاصه أنه تغير رايهم في قبول الاحاديث نعم لا نعم نعم نعم, نعم. نعم. لا. لأن هؤلاء وجدوا في زمان انقطاع الروايه يعني سؤالك محترامي مع معطله يعني انا احرمت ان بس احترمت كلامك ما يتحقق هذا السؤال لانه هؤلاء المحدثون في المذهب الأمثل التي نسكرها لكم إن شاء الله موجودون في زمن انقطاع رواية <تصفيق> يا سيد الفاضي هذه قضية فعلا تحتاج إلى محاضرة الشديد يعني انا كلمت الدكتور أب السعداوي قلت ليت من محاضرات هذه الدورة بالذات في المذهب الحنفي كانت هناك محاضرة كاملة خاصة في مسألة الحنفية والأحاديث طريقه احتجاج الحنفيه بالاحاديث <تصفيق> نعم <تصفيق> ما, ما بأي... <تصفيق> نعم لا لا لا لا لا, لا, لا ما فهمت ما اعني نعم لا نعم كمنهجيه مو فقط في خبر احد بعموم الحديث مع مرور الزمان و.. و... و... وتقلبات الزمان والحديث و... و... في زمن الرواية وما بعد زمن الرواية أن تقول نحن الآن نغير المثال أو كذا أو قبلنا وجدوا محدثين بعد انقطاع زمنه وبعدما اشتهرت الحديث قبلنا نحن أن تقول نحن الآن في هذا الزمان قبلنا قبلنا أن... قبل من الحنفية بعدما اشتهرت الحديث ودونت الحديث كله عرفت على كلامك هؤلاء لماذا لم يغيروا السؤال قبل, ما تسألنا قبل أن تسألنا نحن سل الإمام العيني سل الإمام ابن الجين سل الإمام فخر الدين زيلعي هؤلاء كلهم محدثون سلهم هم قبل أن تسألني أنا العبد الفقير الذي ليس لي حوله ولا طول فهؤلاء لماذا وهؤلاء محدثون كبار جبال في الحظ الإمام فخر الدين الزيلعي صاحب نصب الراية أول من وضع تقريج حديث في حديث الأحكام وكل تبع له قال إمام بن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى ما أشبه ذلك الإمام. أين هذا المحدث من هذه الحديث لا أنا أقول لك, أنا أقول لك لا لا سؤال مهم وأنا أحب أن أتكلم في هذه القضية هناك في كثير من الأغلوطات من الأغلوطات ومن المفاهيم التي يجب أن تصحح في علاقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالحديث وفي الكلمات الشائعة التي لم, لم يفهم الناس التي هي منسوبة أو التي قالها الإمامة وحنيفة أي عندما قال إذا خالف قولي, م... إذا خالف قولي الحديثة فاضربوا به عرض الحائط مفهوم هذا كلام إذن صح الحديثة هو مذهبي مفهوم هذا كلام ومتى انتباقه بال... بال... بالواقع وم... ومدى وجودي وتجسدي الخارجي وما لوازم هذا الكلام هذا ترى كلام طويل يا سيد الفاضل كلام ماذا يلزم من هذا الكلام وماذا, وماذا لا يلزمهم علاقة الإمام بحنيفة بحديث وهذه الكلمة التي شرط أبو حنيفة ما وصلت إليه بعض الأحاديث ما وصلت إليه بعض الأحاديث مدى مدى حقية وتصويب وصحة هذا الكلام نتبه هذه تحتاج للمحاضرة كاملة والفضل لله عز وجل موادي جاهزة موادي جاهزة وأنا تمنيت انه هذا آخر لقاء معكم لقاء لي معكم تمنيت انني خصوصا بعدما ألقيت هذه المحاضرة في الصباح تمنيت ان لا تكون هذه المحاضرة في نفس الموضوع لأن هذا الموضوع مسجل خلال سجل في الصباح وتستطيعون ان تنظروا وان تسمعوه في وقت لاحق تمنيت ان تكون هذه المحاضرة في هذه الاغاليط والاغلوطات والمفاهيم التي يجب أن تصح عن أبي حنيف وعن الحنفية وعن مدى بالحديث تمنيت أن أتكلم أجعل هذه محاضرة كلها في هذا ولكن ما حصل الإذن ولا حصل الأدام يراجع ماذا؟ نعم طب ما الإشكال فيه؟ صحيح؟ قاله أبو حنيفة نعم صح هذا كلام ممكن يتكلم عنه طيب نكمل كما تفضل الشيخ نكمل المحاضره الطبقة من الطبقه الاولى وهي طبقه الاجتهاد الطبقه الاولى وهي طبقه الاجتهاد كما قلنا لكم فيها ثلاثه درجات انتهينا خلاص الان الطبقه الثانيه الطبقه الترجيح هؤلاء العلماء في هذه الطبقه مرجحون. لا يخرجون المسائل يرجحون بين اقوال ذكرت لكم هنا الترجيح لغة ما هو الترجيح هنا اصلاحا في هذه الطبقة عبارة عن الترجيح عبارة عن بيان الراجح من الأقوال المختلفة لأئمة المذهب أو الروايات المختلفة عنهم هناك روايات ومسائل مختلفة عن أئمة وردت ورواية عن إمامه عن أئمة المذهب هؤلاء يرجحون الراجح والقوي من غيرها هذا عمل هذه الطبقة قول آخر عمل فقهاء المذهب المرجحين الذين أوتوا علما بطرق ترجيح ومعرفة القوي والأقوى من الآراء والروايات ولم يكن لهم الحق في استنباط أحكام لم ينص عليها أو مخالفة أحكام منصوص عليها وإنما لهم فقط التمييز بين الراجح والمردوح القوي والضعيف والصحيح من الروايات والضعيف طبعا الترجيح له عدة أنماط الترجيح من جهة الرواية والترجيح من جهة الدراية موجود في البحث إن شاء الله طيب أظن قليب يؤدينا مغرب ندخل في الطبقة الثالثة طبقة التقليد وهي الطبقة الأخيرة نتكلم عنها ذكرت لكم تعريف لغة نريد أن نذكر معنى التقليد هنا اشتلاحا في الطبقات التقليد هنا لا كما يتبادل في الزهد تقليد إنسان إنسانا لا يراجب بطبقة التقليد هنا هذا المعنى التقليد هنا في طبقة المقلدين معناه عبارة عن معرفة ما رجح من الأقوال واختيار أقواها يعني هؤلاء المقلدون أو الذين في طبقة التقليد ماذا عملهم؟ ما هو عملهم؟ عملهم الروايات التي رجحت ممن سبقهم من أصحاب الترجيح الطبقة الثانية التي مرت أصحاب الترجيح يرجحون الروايات هؤلاء يحفظون ويعرفون وعلى ذراية ومعرفة والطلاع بهذه الأقوال المرجحة, المرجحة. أي قول رجح طبعا أظن عرفتم الفرق بين الطبقتين ولا فيه التباس واضح الحمد لله طبقة أصحاب الترجيح مسألتين ما نعرف أيهما راجح وأيهما مرجوح هؤلاء يقولون هذا راجح هذا مرجوح طبقة المقلدين يكون ما يرجحونهم لا يكون عافين هذه المسألة هذه الرواية مرجحة هذه المسألة وهذه الرواية غير مرجحة هذا هو طبقة أهل التقليد فأصحاب هذه الطبقة لا يرجحون بين الأقوال والروايات ولكنهم على علم بما رجحه السابقون واختاروه وبينوا أنه الأقوى وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال مردودة والروايات الضعيفة فعمل هذه الطبقة ليس الترجيح فعمل هذه الطبقة ليس الترجيحة ولكن معرفة ما رجح وترتيب ترجات الترجيح وقد يؤدي ذلك إلى الحكم بين المرجحين فقد يرجح بعضهم كذلك من أهلية هذه الطبقة ورجح هذه الطبقة أنهم قد أو يحكمون بين مرجحين فأحد من أصحاب الترجيح يكون منهم ما هذا القول ويوم منهم رجح هذا القول وف Quantا يكون ذلك مرجح في المذهب ما يقول قولاني مرجحاني في المذهب هؤلاء يحكمون بينهم لا هذا أقوى من هذا وأكثروا اعتمادا في الترجيح إلى آخره بعض العلماء وصف عمل وجهد أصحاب هذه أصحاب, أصحاب هذه الطبقة وصف جهدهم بأن عملهم سهل وأنا أقول لا عملهم جدا خطير وذكرت لماذا عملهم خطير وعملهم صعب جدا الخاتمة قد يظن البعض أن هذه الطبقات مستقلة بطر... أن هذه الطبقات مستقلة بطرفي حدودها لا يمكن أن تتداخل أبدا أو مستبدة, أو مستبدة برجالها فلا يمكن لرجل أن تشترك طبقتان فيه البعض أظن في أن مثال خلاص الطحاوي من المشاهدين المطلقين المنتشفين لا يمكن أن يكون من طبقة أهل التخريج فلا يجوز له أن يخرج مسألة أو أن يستنبط مسألة لماذا؟ انت مكانك هناك أنت مكانك لا هذا خطأ. فلا يمكن لرجل أن تشترك طبقتان فيه هكذا فيستشكل بعد هذا إذا سمع أو قرأ أن الطحاوية رحمه الله وهو من المشتهدين المطلقين المنتسبين رجح قولا ما أو أن الكمال ابن الهمام رحمه الله وهو من المشتهدين في المذهب خالف قول الأئمة وفي الحقيقة أن هذه الطبقات ليست حدودا لا يجوز الخروج منها ولا حما يمنع الولوج فيه بل هي أوصاف متداخلة في بعضها ووظائف متعددة في ذاتها فلا ضير أو فلا يضر بشخص وصف بالاجتهاد المطلق هو مشتهد المطلق لا يضر به أن خرج أو رجح لدخول وصفي التخريج والترجيح في وصف الاجتهاد ولا شيء في شخص وظيفته الترجيح أو التخريج لو رجح لكون وظيفته التخريج تستلزم الملكة في الترجيح وهكذا وأخيرا نقلت لكم عبارتين في سيتين لعالمين محققين وهما الشهاب المرجاني والشيخ محمد بخيت المطيعين في هذا الذي قلت وأنا في الخاتمة أنقل لكم فقط كلام البخيت المطيع رحمه الله تعالى لوضوحي. يقول علامة محقق الشيخ محمد بخيت المطيع رحمه الله عليه وترتيب الطبقات على هذا الوجه لا يختص به أهل عصر دون عصرين وإلا فكم من متقدم في الزمان وهو مقلت ولا يفقه من الدليل شيئا وكم من المتأخر في الزمان بلغ رتبة الاجتهاد كما هو معلوم بالبداها هذا وأستغفر الله العظيم رب العرش العظيم من كل قول وعمل وأسأله أن يغفر الذنوب أو من الذنوب ما قل منها أو ما جل وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته